وَلَوْ يُعجلُ اللَّهُ لَِّ سِ الشَّررَّسْتِعْجَلَهُم بِالْخَيرِ لَ قُضِييَ إلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ فَنَذَر الَّينَ لَا يَرجُونَ لِقَ أَنَا فِي طُغْيانِهِم يِعمَهُ